لا yasamu insan min du'ayi al khair ve imashe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 لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَلِيذٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَزَلَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل من في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم أنه الحق Ave nam yekfi b Rabbk, annu ala koll şeyin şehid. A la innu fi miryetin lqai Rabbhim. A la innu Bismillahi r-Rahmani r-Rahim hamim, ayin, ve elal min kablik Allahu Alaziz Alhakim. Lhu ma ve ma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 Fatırıl Sınavat ve Alâm, Jâlân Kûm, Mân Fûs وَمِنَ Azvajâ ve Mân Alânâm, ليس Yâzraû شيء Fihi, Lâys K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 Şar'a lakum min addin ma wassabihi nüha'n wa al-l-l-diyiy oğhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa muusaa wa عيسaa Kbur ala Allahu yjetbi ilayhi men ysha'u ve yehdi ilayhi men yuniib. Vma tafarquu illa ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا ت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 Allah yemg bena ve ilahi el mescir. Ve kileri yahajon fil lahmin bagd mastujib leh hudjetum daipzat engd rabbim ve alihim vuzbun ve الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجن بها الذين لا يؤمنون بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يمارون فِي السَّاعَةِ فِي بَعِيدٍ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 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ كلا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يكثر في حسنه نزيد له فيها حسنا ان Am yiyolun eftra al Allah kâlba, fayiş Allahı yaktim al kalbik, ve ympu اللَّهُ albaatla ve yipkul hakkı bikelmati, inna hu alimu bıdatı alçudur,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 ولو بست الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الويث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنِ الْرِّحَفَ يَظْلَمُ الرَّواكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ حِصٍّ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما وضبوهم يغفرون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 استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 Yakhluk ma yashاء Yahabu limen yashاء inâthan Yahabu limen yashاء el zukur O yuzawijuhum zukrana wa inâthan Yagal man yashاء aqima قدير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 وَالْكِتَابِ الْمُبِيلِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 ثم تذكرون عمت ربكم إذا استوتم عليه وتقولون سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزاء İn al insanı kafurun أَمِ Ametkız min ma yخلق بنات واصفاكم بالبنيل. Ve ıda بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسوداً وهو كظيم. أوَمَن يُنَشَّأ فِي الْحِلِّيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ وَيَرْمُ بِئْرَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسَ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا بِمَا بما بِهِ به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاطبة المكذبين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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيْضَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيْدٌ وَإِنَّهُمْ لَا عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Hatta إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرير ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.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 Festemsek belledi, üpiye illeik. İnnek, ala sıratı müstakim. Ve innehu, lathikrullek, وَاسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه فقال إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هم مِنَّا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أختها وأخذناهم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 Falimme asefun, tıqmna minhum, fa orqnna hum ajma'in, fajgalna hum salfa, w mthalen lil aakhirin. Wlamma zrib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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صراط مستقيم. ولا يصدلكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَأْخَذْتُونَ فِيهِ فَ اتقوا الله و اطيعوه ان الله هو ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلفا احزاب من, بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم الأليم. هل yanzıron illa saat an teatiyhum boutte tow vehum la yeshgorud. Al ahlaa u yume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 لکم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم قايدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبسوط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 أم أبرموا أمرا فإننا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فإني أول العابدين Subhan Rabbi al-Asma رَبِّ al-Ardi Rabbi al-Arsh amma yacifun fzerhum yehudu ve yelgubu hatta yulaqu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 بِقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين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 İnsan, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın ''Bel هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان bini يغشى الناس هذا عذاب أليم ''Rabba نكشف عنا العذاب إنا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 وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُونَ فَدَعَ رَبَّهُ أَنَّهَا أُلَائِقُوا مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَتَبَعُونَ وَتَرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنُدٌ مُرَقُّونَ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قَوْمًا آخرين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. İnne yuma al-fasl mi? Quatuhum ejmägin yuma la yüni mülan gam mülan şeyan vlahum yuncarul. İlla mer-rahim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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِمَّا وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُنْعَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يونوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ الْقَوْمِ يُقِنُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اُتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن أكنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم